بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه من تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتروا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 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم اجعل نسله من سلالة من سلالة من سوى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قل إنما تشكرون وقالوا أئذى أضلنا في الأرض أئن لفي خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون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 ربنا أبصرنا وسمحنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا ان نعمقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 قَرُّوا سُجَدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين من قرة أعين جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَمْحِنُونَ الصالحات فلهم فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم يخرجوا منها وعيدوا فيها وعيدوا فيها وقل لهم ذوق عذاب النار وقل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن فلا تكن في مرية للقاءه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا.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 كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ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 أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر, وانتظر إنهم موسيقون